انت فاكر اني حاضية مش عايش ولا يوم من بعدك الحياة لو اقف عني يبقى لي عشتها من قبلها يا حبيبي يا حبيبي شكرا جدا على كل بقول يا حبيبي شكرا وقت الخداع مطلش بيّا كان قليل جدا على كل جرح جرح تهولي بقول يا حبيبي شكرا وقت الخداع مطلش بيّا كان قليل جدا أفكّرك لما نادى أيغيرك إني ما مرتش يوم Voi, niin hyvää, mutta se on niin hyvää. Okei, niin hyvää, mutta على نفسي علشان كنت بحبك عشت سنيني ما يقولوا كن حبك من دمي لو هتعب زي حلو تروح على نفسي علشان كنت بحبك عشت سنيني يخرج حبك من دمي هتعب زي حلو لا تخاف ولا تستغرب حتى الروح بتروح على كل جرح جان تحت غوري بقول يا حبيبي شكرا ودي الخداع مطرش بيها وكان قليل جدا هفكرك لما ندى هيغيرك اني ما موتش يوم في بادا انت فاكر اني حضيرك مش عايش ولا يوم من بعدك الحياة لو أقف عليك يبقى لي عشدة من قبلك <تصفيق> انت فاكر اني غضيك مش عايش ولا يوم من بعدك من بعدك الحياة لو أقف عليك يبقى لي عشدة